وأن من تغنى بغيره فهو مذموم. وذكر رحمه الله أن الألحان في الصلوات من محدثات النصارى كما في مجموع الفتوى بل قال الكمال بن الهمام الحنفي الإمام عليه رحمة الله قال ما تعرفه الناس في هذه الأزمان من التمطيط والمبالغة في الصياح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 ولا ارى تحريرا نغم في الدعاء يعني تدعو ربك وانت تلحم قال كما يفعل القراء في هذا الزمان يصدر ممن يفهم معنى الدعاء والسؤال وما ذاك الا نوع لعب كيف قال فانه لو قدر في الشاهد يعني في المشاهده سائل حاجه من ملك ذهب عند الملك عند الحاكم يريد يسال حاجه ادى سؤاله وطلبه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 لو جاء شخص يناديك باسمك ويلح اسمك تقول هذا يستهزئ بك ويحتركك ثم أنت تنادي ربك وتنلح اسمه قال رحمه الله قال نسب البتة إلى قصد السخرية واللعب إذ مقام طلب الحاجة التضرع للتغني فاستبان أن ذاك من مقتضيات الخيبة والحرمان وذالك قال في تصحيح الدعاء قال التلحين والتطريب والتغني والتقعر والتمطيط في اداء في الدعاء منكر عظيم ينافي الضراعة والابتهال والعبوديه هنا فائده اختم بها عن علي رضي الله عنه وقبل ذلك فائده مهمه الاحظ كثير من الائمه حفظهم الله ووفقهم لكل خير انهم اذا بداوا قيام الليل لا تكاد تقرا دعاء الاستفتاح إلا افتتحوا الفاتحه والنبي عليه الصلاه والسلام كان يستفتح قيام الليل بدعاء طويل أقصر شيء ورد في استفتاح قيام الليل اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين هذه فيما كانوا يختلفون اهدني لمقتله في من حقي باذنك انك تهدي من تشاء الى المستقيم هذا استفتاح ورد في قيام الليل ينبغي مراعاه هذا الامر فاعدا عن علي رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول في اخر وتره اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك رواه داود. وهذا يقال قبل السلام او بعد السلام وبعضهم جعله في آخر في اخر قنوت الوتر